الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أضبابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة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 وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين واتقى من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله الله Să vă Hamida pentru الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير النطوب عليهم ولا الضال يَأْمُرُ بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَوْ لبيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تأمنه بقيم قاريم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 يَخْلُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمْنَهُ قَلِيلًا لا لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ Să vă mulțumim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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ ألسنتهم بِالْكِتَابِ تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ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 تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْخُرُكُم أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْخُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ صدق لما معكم لا تؤمنون النبي ولكم صنّه. قال أقرّتم وخذتم على ذلك إصرين. قالوا أقرّنا. قال فشهدوا وأنا ماكم من الشهيدين. فمن تولى بعد ذلك فأولائك هُالفاسقون. أَفَغَيْرَ ذِينَ طوعوا وكرهوا وإليه يرجعون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمد. أَبْنَاهَا لَكَ الْحَمْدُ. الله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 وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفلق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتق غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما قفوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاهه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس جميعًا والدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله خفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضال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 Allah Allah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 صراط الذين أنعمت عليهم وإلى المغتوب عليهم ولا الضالين آمين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل التوراة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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون واما الذين في قبته وجوههم ففي رحمه الله هم في راضون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين الله Ya Allahu lahu al-hamdu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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين, أمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأرض كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنزلين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 وَبَأَوَى بِغَضَبٍ مِنَ الله وَظُلِّفَ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا كَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمْمَةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْبَغْيِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَسْعَوْنَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ Ya Allahu limal hamida Rabbana ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها عصون. أصابت حرف قوم ظلم أنفسهم. أصابت حرف قوم وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا بقانة من دونكم لا يألونك خبلا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم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 قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنكم تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُغَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْفِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَبْشَرَ وَاللَّهُ وَالْيُومَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ, الله Ina Allahu <usion>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 فقد نصرك الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقول للمؤمنين أَلَن يكفيكم أيُمِّ الدَّخُم رَبُّكُم بَتَّاثَتِ الْأَلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَل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 وَإِنَّ مَا أَدُلُّ عَامِلِينَ قَدْ قَدَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُلَّمَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ, الله الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله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 وَمَنْ يَرُقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْنَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْدُّنْيَا نُؤْدِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْدِ وَسَنَجْعَلُ لَهُمْ شَاهِدِينَ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ نَبِئٍ قَادَلَ مَعَهُ لِلذُّنُوبِ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ازْدَهِرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتثبت أقدامنا ووصنا على القوم الكافرين فأتهم الله ثواب الدنيا والأخرة فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن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 وبئس مثل الظالمين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك السلام عليكم ورحمه الله السلام